وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلطين له الدين حنفاء, حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة